اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشوعه من العاملين إلى يوم الدين اما بعد اهتم الاسلام بالتعليم واهتم الاسلام بالعلم النافع الذي يقرب العبد من ربه ويقربه من مولاه. وفي غزوة بدر كان كل اسير من الاسراء اذا كان يريد ان يفتدي نفسه وليس معه مال يفتي به نفسه وكان على علم بالقراءة والكتابة. اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يبتدي نفسه بتعليم عشر عشر من المسلمين. اذا اراد ان ينقذ نفسه من الاسر كان عليه ان يعلم عشرة من المسلمين. حتى ينشر العلم وينتشر العلم في ربوع المدينة. قالوا ومن الذين تعلموا في هذه الفترة وعلى يد الكفار من الذين تعلموا كان زيد ابن سابت رضي الله عنه وارضاه الذي امر بجمع القرآن وجمع القرآن هو وغيره لكنه كان صاحب. الكلمة في جمع القرآن من صدور الرجال ومن اللخاق والرقاع القرآن الذي هو بين ايدينا الان في المصحف المعروف فانظر الى وعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي للأسير ويقول له اذا كنت عايز تخلص نفسك من الاسر عليك ان تعلم من المسلمين عشرة رجال لما يتعلموا وانت واتهادك. انت علموا في شهر. يفك اسرك بعد شهر. وانت علمه في اسبوع هنسيبك بعد اسبوع. وانت بعد سنة هنسيبك بعد سنة. المهم انك لن تخرج الا بعد ان تعلم عشوة من الرجال المسلمين. فعلمهم وتعلموا. وبعد ان تعلموا نشرهم العلم في ربوع المدينة وفي انحاء المدينة. ولذلك نحن نحرص دائما على ان نكرر الدعوة الى ان تتعلموا احكام العبادات. واحد بيقول ان دراس الفقه بتعلم الجدل. بتعلم المناقشة. بتعلم الخلافيات. وافتر من هذا قال ان دراس الفقه بتقص القلوب. ليه? قال لان درس الفقه بتخلي الواحد يرد على الثاني ويدا يرد على دا ويدا يتكلم على دا فهي بتقص القلب تعلم الواحد ازاي يرد على غيره ازاي لا يقبل الدليل الا بعد بحث مش عاجبه هذا بيقول لا يعني احنا عايزين نحكي حكايات نتكلم في الرقائق شوية عشان نلين قلوب الناس وعشان نلطط شوية الجو اما درس الفقه دي يعني معناه انك انت بتقول له الحكم الامام الفلاني قال كذا ودليله كذا ام الثاني مرضيش ورد عليه وقال له لا الدليل كذا وهذا فهم دليلا والاخر فهم دليلا. طيب اذا كان هذا صحيحا يبقى احنا بتقول ان هذه الناس لا تخرج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير وكثير من الصائمين. ربما حدث له من الامور ما يجعله يتشكك في صيام. يعني الحد عهد قريب جدا بعد ان قلنا ما قلنا برضو بيجي السؤال في بلع الريق. هل بلع الريق يفطر ولا ما يفطرش? هل في رمضان يفطر ولا ما يفطرش? هل ابتلاع المخامة يفطر ولا ما يفطرش? هل شم الطيب يفطر ولا ما يفطرش هذا وامثاله كثير وكثير الذي اريد ان نقوله ان علم الفقه من الاساسيات التي لا بد للمتعبد ان يتعلمها ولا اريد بعلم الفقه يعني ان تتعلم الخلافيات الطاحنه ودقائق الامور احنا بنتكلم على الاشياء التي تحدث لكل انسان عادة التي تطرق على كل انسان عادة ما بنتكلمش بالفقه بمعناها الواسع عشل خاطر نقعد نجيب القواعد اللي بنوا عليها الفقهاء ونجيب خلاف دوت ونجيب مثلا الادلة بمعناها الواسع احنا بنحاول ان نقرب الامور بقدر الامكان. والحمد لله لا يفلو الدرس مع هذا من حكمة او من لطيفة من اللطائف او من شيء من الرقائق يقال او من قصة لطيفة عن الائمة الفضلاء. طبعا احنا بنبتعد عن الخزعبلات اللي الناس بتفرح بيها واللي بيحبوا يسمعوها الخزعبلات بتاعة ابو زيد الهلالي والخزعبلات بتاعة فلان الفلاني اللي عدى البحر وما تبلش هو مشي من تحت الجمل ما عرفش عمل ايه هو اللي كان من فالبال عن مثل هذه الاشياء لان ازا ما كانش هذا الشيء يقبله العقل ويقبله المنطق فالاسلام يضن بوقت المسلم عن ان يضيعه في مثل هذه الاشياء التافحة كثير وكثير ما نسمع وفي كثير من المساجد كثير من الحكايات التي لا يمكن ابدا للعقل ان يصدقها ولا تمت الى الاسلام ولا تقدم الاسلام من قريب او من بعيد. بعض الناس يعضي يحكوها ويتشدقون بها. نحن والحمد لله في هذا المكان وغيره. ما درجنا على مثل هذا. من الرقائق واللطائف والحكم المقبول والمعقول والذي لا يتطرق اليه شك او لا يؤدي الى تشكيك. لما بنتكلم في الفقه لا نريد من وراء ذلك الا تبصرة الناس وهدايتهم الى معرفة ما يبطل عبادتهم وما تصح به العبادة. مما سأله بعض الناس حكم قد نكون قد تعرضنا له لكن بعضهم لسه بيناقش هذا السؤال وبيتكلم فيه ولا بأس ان نعيده مرة اخرى البعض يسأل عن من اكل وهو يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين قلوع الفجر او اكل وهو يظن ان الشمس قد غرب ثم تبين ان الشمس لم تغرب يعني واحد اكل وظن ان المغرب قد ازن له ثم بعد ان اكل تبين ان المغرب لم يؤذن لها بعد فلان اكل وهو يظن ان الليل لا يزال ممتدا بعد ان اكل تبين ان الفجر كان قد طلع. فحكم صيام هذا الانسان هل هو صحيح? وهل عليه القضاء? ولا ما يخضيش? وهل يتم صيامه? ولا ما يتمش? الواقع ان هناك فرقا بين الظن وبين الشكل. ويا ليه دخلوا بالفعل ان تفهموا هذا الفرق الدقيق. يعني ايه بيا شك ويعني ايه بيا الظن هو ادراك الطرف الراجح. يعني الظن قريب من اليقين. الظن لا تردد فيه. الذي يظن شيئا يعني غير متردد. انما اللي بيشك في شيء ده متردد بين ان يكون قد وقع او لم يقع. يقوله هل يأتي فلان اليوم? يقول والله انا اشك. يعني انا متردد اما ان يحضر واما ان لا يحضر. انما تقول له كلان هيجي اليوم وقول لك ان شاء الله جيد. هذا يظن. الظن قريب من التوقع. هذا يظن انه سيحضر. فالذي يأكل وهو يظن ان الشمس قد غربت وان المغرب قد وجبت. ثم ظهر خلاف ذلك. ذا انسان اخطأ في ظنه. يبقى اللي عليه انه يتم صيامه بمجرد معرفة ان المغرب لم يغرب لم يأتي ثم يقضي بعد ذلك ما عليه من ايام. في واحد اسمه شعيب ابن عمر بيقول جلسته انا وابي وتعشينا عند صهيب القير وكانت الشمس غيمت. الوقت غيم يعني في غيوم. شعيم ابن عمر كان مع ابيه وجلس يأكلان عند صهيب. قال فبعد ان اكلنا طلعت الشمس وزال الغيم وعرفنا ان المغرب ما كان قد وجب بعد. يعني بعد ما كله. وكل حاجة انقشع الغمام. وظهر في الشمس. فقال لنا سهيد فعمة اطعمكهما الله. هذا طعام اطعمكهما الله. فاتم صومكما ثم اقضي يوما مكان هذا اليوم. هذا حديث اخرجه البيهقي. هؤلاء بعد مكاله. طلعت الشمس. فكان الحكم ايه اللي قاله صهيب? صهيب يقول اتم الصيام. يعني امسكه عن الطعام والشراب. ما تكلوش تاني. بمجرد ان عرفت ان المغرب لم تأتي. يبقى تتم الصيام ثم تقضي يوما ما كان هذا اليوم الذي اكلت او شربت فيه دون علم بان المغرب لم تغرب. وايضا الذي ظن ان الفجر لم يطلع انسان يظن ان الفجر لم يطلع فجلس واكل وبعد ما اكل تبين له ان الفجر قد طلع منذ ساعه او منذ ساعه ونص يعني اذا هو اكل بعض فروع الفجر ايضا قال المالكيه مثل هذا الانسان يتم يومه صائما ويقضي يوما مكان هذا اليوم الذي صامه او الذي اطعم فيه. مادام اكل او شرب ظنا شيئا ثم ظهر خلافه او شاكا في شيء ولم يتبين الامر تماما كالذي اكل او شرب ناسيا جاء رجل الامام علي رضي الله عنه فقال إني اكلت وانا صائم. فقال طعام اطعم الله. قال ثم بعد فترة من الزمن نسيت فاكلت مرة اخرى. في نفس اليوم في نفس اليوم اكل مرة ثم عرف انه صائم. ثم بعد فترة نسي واكل مرة تانية. ثم عرف انه صائم فامسك. ثم عاد فنسي واكل مرة ثالثة. وهو في يوم واحد. قال له امام علي عليك ان تتعوض الصيام اولا. انت لم تتعوض الصيام. انت لم تتعوض الصيام. لكن مع نسيانه هذا. حتى وان تكرر في يوم واحد. يعني لو واحد نسي مرة كبه وشرب ماء. ثم نسي العصر مرة اخرى. وشرب ماء. مثلا او تناول شيء. وهو ناس تكرار الطعام الشراب مع النسيان لا يضر بالصيام. قال عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا فليتم صوما. فانما اطعمه الله وسقا اطعمه الله وسقا وقد يطعم الله العبد مرة ومرتين وسلاسا. هذا شيء بتقدير الله. فالانسان عليه ان يتم صومه. قال الايمة ولا قضاء عليه. ولا قضاء عليه. وان اكل في اليوم مرتين او ثلاثة. الا مالك وحده فانه قال عليه ان يقضي لانه تشبه بمن انتهك حرمة الشهر القضيل. ففيه تشبه. وان لم يتعمد الا انه في اكله وشربه. كان متشبها بمن ينتهكون حرمة الشهر فاوجب عليه قضاء يوم من اجل هذا هل ارى انه يقضي يوم لانه فيه تشبه ولان هذا احوط ولانه لما اكل في رمضان كان كمن اكل عامدا فاوجب مالك عليه القضاء اما غير مالك قال لا لا قضاء عليه لانه النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وما استكرهه عليه. فمعنى هذا ان لا مؤاخذة بالخطأ. ولا مؤاخذة بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ. الاية الكريمة. وسبحان من لا يسمى. القطأ ده ان مثلا تحط الطعام في بقها علشان تشوفوا وهي بتطلق في رمضان حادئ ولا حلم. مثلا. فتيجي تحط الطعام عند اول فمها فيغلبها الطعام الى داخل فمها. او تيجي تشم حاجة فتشملها لما تحطها عند مناخير هاتف الطعام في بقها. طفعا. مش نسيانا. يعني يدها اخطأت. جات هي عايزة تتخلص من اللي بقها بدل ان تخرجه من فمها ابتلعتها. هي مش ناسية ولا حاجة بس هي عملت الحركة غلط. بدل ما اتخرج الطعام من بقها اخطأت فادخلت الطعام الى داخل ايه? الى داخل فمها. اهو دا الخطأ. أصل ان سياد دا شيء في الجنان. يعني يحدث في القلب او في الجنان ويحتاجوا الى من يذكروا به. يجي واحد يقول لك الله انت بتاكل ازاي? ده انت صايم. الله انا صايم? تروح صايب اللي في ايدك هذا نتياج. لكن القطأ انا عارف ان صايم وكل حاجة. واعلم ان الطعام يبطر الصاب وان الشراب يبطر الصاب لكن انا حطيت المية مضمط مثلا للوضوء فبدل ما يخرج الماء من فوق يمج هذا الماء ويتبقوا من فوقه سرح كده سرحة كده هو بدل ما يطلب لقدام فرض لورا اخطأ في التقدير او هو حطه ماء في فوقه وقال شوية ماء دول صويرين جدا لن يصل منهم شيء الى الحلف اخطأ في تقدير كمية الماء هو عارف ان الماء يفطر لكن وضع ما ظنه قليلا. وانه ما يوصلش الى حلق. اخطأ في هذا التقدير وسال المياه كتير قوي. فاول ما اخطأ فوقه جريت على داخل الحلق. يبقى هذا مخطئ ولا ناسي? هذا مخطئ. والخطأ شيء جائد. هو كل ابن ادم خطاء. والنسيان كذلك جائد على الناس وعلى الانبياء. والانبياء ايضا ينسونا واذا ذكروا ذكروا. وحديث سجود السهو معروف. لما نسي عليه صلاة والسلام وقيل له كذا وكذا. فلما ذكروه تذكر. ادي الناس. انما المخطئ انت تبقى عارف وفاشد الحكم وعارف كل حاجة لكن تخطئ في التقدير. لو ان مثلا انسانا مر في اماكن كان فيها بعض الطحين طحن دقيق او طحن سكر او مر في حي العطرين مثلا وانت طول ما انت ماشي في حي العطرين تربيعة بتشم في كمون وتشم في شطة ايه مش كده ولا ايه كل هذه الاشياء لا تأثير لها في الصوم لا تؤثر في صوم الصائم في شيء ما دام لم يتعمل حتى وان وجد طعمها في فمك. احيانا بيكون بعض العبارة نعمة جدا. زي الفطرة والدقيق كده. فتبص تلاقي من كتر ما بتشم. تلاقي طعم الشيء نفسه. تصال انت كان سكر كان السكر الناعم اللي الصحين ده هو. تبص تلاقي طعم السكر في حلق الانسان كده. فقالوا ان هذا ايضا لا يؤثر في صوم الانسان. ليه? لانك لم تتناوله ولم تبتلعه ولم تعمد الى ان تستنشقه مفيش عمد بل قرأ القرآن وهو يتتع عليه فله اجراره وهو يتتع فيه ما حروف البر يا اخي بيقعد بعضا عن اللي شرح الحديث بيقولوا ان هذا الانسان رغم انه لا يجد من يعلمه ولا يجد من يرشده ولا يجد من يدرس له. مع هذا فهو يحاول بقدر الامكان ان يبزل جهده في قراءة القرآن. رغم انه لم يجد من يبين له ولم يجد من يوضح له الطريق ويوريه ازاي يقرب وازاي يطلق. مع كل هذا كان ممكن يقول والله يا رب انا مش مسؤول انا مليش زمد. انا مش لاقي اللي يعلمني. لو لقيت اللي قريني القراءة كنت قرأة. لكنه لم يقل هذا ولكنه امسك بالمصحف وبدأ يقرأ القرآن. فله اجران. اجر القراءة ده اولا. واجر تحمل المشاق في تلاوة القرآن مع هذه الصعوبة. لان القرآن صعب في تلاوته بغير معلم. صعب في قراءته بغير معلم. فهو مع انه. يجد من هذه الصعوبة ومن هذه المشاقات لكنه من حبه للقرآن يقرأ القرآن له اجر التلاوة وله اجر تحمل التتعفع وتحمل الايه المشاق لكن عليه الوزر اذا وجد المعلم ولم يذهب اليه ليتعلم وهنا بقى حيقابل الاجور اوزار حيقابل الاجور اوزار هذا انسان لم يجد من يعلمه وقرأ. يبقى دلوه اجريب. والاخر وجد من يعلمه ولم يذهب اليه ليتعلم. يبقى هو مسئول امام الله لانه وجد المعلم ولم يتعلم. بيقول يعني ان التتعتع المراض في التتعتع اثناء التعلم. اه? التتعتع حال التعلم. لان لما بيجي واحد يعلم واحد عشان يقوم لسانه ما بيتعلمش في يوم وليلة بل انه يتحمل مشاق كثيرة في طلب العلم وفي كيفية التلاوة حتى يأتي عليه يوم ويصبح تاليا للقرآن او قارئا. قلت ف... ف... لهم انا دكتور والدراطي الخمسين عادة او المتعلم. فلا وخمسين بس كانت بقيت سهلة. لا ما تعدش. بقى... فاللي بيتعلم بيقوم يجاهد ويكافح حتى يتعلم. ده تتعطع نصف. او ده تتعطع فعلا. يعني عايز اقول ان طلب العلم كمان مطلوب. فتتعطع المراب في الحديث تتعطع على رجل لا يذهب الى من يعلمه. او الى رجل يتعلم ويتحمل المشاق يقطع من وقته ومن ماله ويقطع من رزقه ليتعلم فهو في هذا يضحي بهذا كله من اجل العلم او ده يبقى له اجرين من غير شكل. اجر الاتلاوة اجر التتعفع. لكن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. دي حاجة تانية. دي منزلة غير منزلة التتعفع ومزيدة التعلم وكذا. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ملائكة الله عز وجل. فاذا كنت ماهرا بالقرآن حسبك الله ضمن الملائكة الابرار الاضحار. صلى على الله عليه الصلاة والسلام. لا ما احنا قلنا ان الاطرة. الاطرة يا شيخ. والكحر. لا لا المناخير لا. المناخير منفذ مبتوح الى الحلق مباشرة. المناخير ما تقطرش فيها وانت طائر. لكن الاطرة معلش. الاطرة في الصيام لا تبطلو. حتى وان وجد طعمها في حلقي قال مالك فان استلذ طعمها وجب عليه القضاء اذا كانت الاطرم سكرة ووصلت لحلقه واعجب بها واعها وهو مالك يعني بيحتار كان مالك ده يعني مبيخلي حاجه الا بيحتط لها عايز احتياط رحمه الله يقول الاطرة ما تفطرش كوان وصلت الى الحلف الا ان يستطيب طعمه. وحتى هيستطيب طعم الاطرة? يعني دي الاطرة حلوة اوي يعني هيعضي لكن هو يقول لك احتمال الادوية تتطور افرض انه بيأثر عسل نحل مثلا. مش جايز ولا لا? افرض انه بيحط عسل نحل في عينيه. والعسل النحل دخل وصل الى حلف. طب ما ده يبقى كلام عالي. يبقى يجيه هنا رأي مالك بقى. نقول له اذا اضطرت عتل نحن. او حطيت نوالت الزكرية. ونزلت في حلقك والتطبط هذا. يبقى تقضي اليوم. انما زكارت القطرة من النوع اللي لا يفكل ولا يشرب ولا يتزوق. وقالوا برضو العلماء واذا كان في الازن. الاصباء بيخلفوا العلماء في هذا. لان الطبيب يقول لك الدواء في الاذن او الماء اذا دخل في الاذن لان تشعر به في حلقك لانه مش هشعر فيه في حلقه الا اذا الاذن ايه انخرمت انه بطول ما الاذن مسدودة من جوه الماء مش هيصل الى حلقه اذا وفق الى حلقه بمعنى ان الوذن بقى فوتت على الزرع على طول ايوة ده معنى انه بقى اطرش بقى فالحقيقة برضو من الحاجات اللي اختلف فيها الطب وعلم الفقه اختلف حول وضع الماء في الازن او التقطير في الازن. الاطباء يقولوا الازن ما دخل فيها لا يفطر لانه لن يصل الى الحلق. انتم بتقولوا لازم يصل الى الجوب. واللي داخل في الودن ده لا يصل الى الجوب. الا اذا دخل من الانف او من الفب. عما القبل والضبر مختلف فيهم. فبعضهم قال اللي داخل من الضبر برضو بيفطر. الدواء اذا صدت الضبر. يفطر الصائم وبرضو بعضهم خالف في هذا. لكن الود دي محدش قال انها بتوصل الى الحلق. فالفقهاء لعلهم لهم من وراء ذلك شيء. هما يقولوا دايما ان الازن والتقطير في الازن ووضع الماء في الازن كل ده بيفطر. ولما يكون بقى عندنا الفقه الكلام والطب الكلام اخر. بايهما نعمل نقدم الفقه طبعا. لان الفقه الصق بالدين وعلوم الدين من الطب. وخبالك لما الاطباء يقولوا كلام والفقهاء لهم كلام يتعلق بالاحكام. مش يعني يتعلق بايش اخر خصوصا في الاحكام. يعني مثلا واحد دكتور كنت بتكلم معاه مرة في احكام المياه. كلام عادي. واحنا عادي في الازهر. فقال يا اخوان يا ازهرية انتو بتقولوا كلام ما يتمشيش مع العصر الحديث اطلاق. ليه? قال انتو بتقولوا ان الماء ينبغي ان لا يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. ولازم الماء يكون ماء مطلق عشان يصح به الوضوء. قلنا اه? قال هذا الكلام لا يمشي الان. لان لو جبت ميكروسكوب وبصيت بيه في المية هتلاقي ديدان وتلاقي بلاوة وطين وانتو عارفين المية والبلاوة اللي بتبقى فيها ساعات ومع ذلك انتو يا فقهاء بتتوطوا بالمية مع ان احنا اطباء بنبط في المية دي نقول لا دي مية مش تمام ابدا. هادي الطب جهب في جانب والفقه في جانب. احنا بتقوله ان الفقه لم يبحث فيما يرى بالميكروسكوب وانما الفقه طلب النظر بالعين المجردة. انا بدان بصيت بالعين المجردة. ولم ادد في الماء شيئا من الحاجات الدقيقة اللي انتوا بتشوفوها يا اطباء. الله لم يطالبني وإلا كان قال على كل واحد طرد عليه ان يشتري مكلسبوب. كان حيبقى شرى مكلسبوب طرد. لو كان بقى المسألة ان كل ما نيجي نتوضع. نلبس قدارة مكبرة. ونبص في المياه. عشان نشوف الديدان ونشوف البداع. كان هذا فيه من الحرد والمشاقة ما فيه. فالأطباء قالوا احنا لو خدنا بكلامكم مش هنمشي انتو عندكم ده بتبص في ما بتلاقيش فيها حاجة يبقى خلاص انا كطبيب بجيب المكبرات اللي عندي ببص يلاقي فيها ميكروبات يامة وحيوانات يامة. وانا يوم يعقل تلك طيب ما الهوى اللي احنا بتنتبسه ما فيه ميكروبات بره هو مين قال ان الهوى اللي احنا بنشمه ده كل سنين مية المية. ققف انت كان باي عربية من العربيات بشوف العادم اللي خارج من العربية عامل ازاي? صدر المحروف البنزين الكزا الكزا. طيب ما دي كلها حاجات تضر والاسلام يقول لا ضرور ولا ضرور. طيب ما انا هشم هوا فيه. هروح هشم ما يكون لهوا النهاردة اصبح معبأ. ما انت عارف? الفقهاء يقولوا ان المية في الازن بتقطر مش عشان مجرد الوصول الى الحلق وغيره لان اللي بفطر عندهم ربما يكون بفطر لانه مرطب او لانه ملطف او لانه وصل الى الحلق او لانه اشبع من عطش او راوية من ظم فلعل الفقهاء حين يقولون ان الماء في الازل يفطر لعلهم يعنون بهذا انه وان لم يصل الى الحلق الا انه يذهب حرارة معينة تلطف العطش او تذهبه او تضيعه فلعل هم دي وجه نظرهم لازا اردنا التقريب بين الطفل والفقه اذا <تصفيق> كان العلماء عندهم اجي هذا او هم اجيبوا الظلم علماء الفقه القدامة مبينوش سبب الابطار بالنسبة للازن وقالوا ان الماء في ال ازم والتقطير في ال ازم بيفطر في الوقت اللي هم قالوا به إن التقطير في العين ما ييفطرش مع ان التقطير في العين قد يصل الى الحلق وبنشعر به في الحلق يحطوا اطراب وهو صايم او غير صايم احيانا بيجد طعم الاطراب فوق ومع ذلك الفقهاء قالوا التقطير في العين لا ما يفطرش طعم الازم قالوا لا الازم بيفطر اقضمن منهم ان هناك انفتاحات او هناك مساء في الداخل او ان الماء في الازن لو اجازوه مع الصيام قد يذهب العطش مثلا او قد يروي من ضمأ فهو ده فكرتهم لكن لا اظن ان الفقهاء يقولوا ان المية هتدخل من الودن وتصل الى الظهور وإلا كانوا فاضطروا بالاطرة مع يزن الاضطار بالماء له سبب الارض. لكن الاطباء بيحملوه على انه بيصل الى الحلق. ما بيصلش الى الحلق. يبقى على كل حال اذا اختلف الاطباء والفقهاء في مسألة كمسألة الاذن يبقى الاولى ان الانسان لا يضع في اذنه شيئا في رمضان ما دام جمهور الفقهاء رأى وهو الصق بالدين وعلوم الدين. ما دام جمهور الفقهاء رأى ان التقدير في الاذن. يفطر الصائم يبقى ننهى عن وضع اي شيء في الازن حتى لا نقع في شبهة لان قد يكون لهم صواق قد يكون هناك نص ينص على الازن بالذات. انا لم اطلع على نص لكن قد يكون هناك نص. انا ما اطلعتش على نص بخصوص الازن. لعل الذين قالوا ان لا التقطير في يفطر اطلعوا على نص نبوي. بهذا المعنى. لم يصل اليه. ولم اطلع عليه. انا بقول ان مالك قال والشفعي قال. ليه? لان مالك اطلع اكتر مني. والشفعي اطلع اكتر مني. ودول عرفوا ادل اكتر من لدي اعرفتها. وقرأوا اكتر من بقراء. فلما بقول مالك بحط المسألة في رقبة مالك وانا بانيش دعوة بانكل كلامه. انا مش مكلف كمان اروح لمالك اسأله عن كل حكم قاله وقل له انت وصلت الى ما وصلت الى ازاي? هو يقول لي اتصدقني وتاخد مني يا بلاش? بحر. فلما الفقهاء قالوا احنا بنقول لعل لهم دليلا غير دليل الوصول الى الحلق. لو اجمع الفقهاء وقالوا لا تقطروا في الازن لانه يصل الى الحلق. لو قالوا هذا الكلام نقول لهم لا. سبب طبيا انه لا يصل الى الحلق. لكن الفقاء ما قالوش الكلمات. دي. قالوا ويمنع التقطير في القزن في نهار رمضان. وسكته. محدش سألهم وقال لهم ليه? لو سألهم احد لوصل الينا. احنا ناخد بكلامهم وخلاص. ما <تصفيق> يفضل لارتسال لوضع الماء في الازن اولا من اكبر الضرر على الانسان ان يضع الماء في ازن. وبعض الناس يشدد على نفسه ويضر نفسه فيملى كفه مية ويرحطه فودانك اليمين. ويرجع يملى كفه التاني ويحط فودانه الشمالة. وما امر احد بهذا وما جاء عن الشرع مثل هذا ابدا. حدش ابدا قال انك انت تملى كفك مية وتحط فودانك اطلاق. او ده برضو من البعد عن الفقر وعن مجال في العلم. لان هم قالوا انك انت تبلى كفة بمية وتوطي بودانك انت على كفة. مش انت توطي ودانك وتحط اللي في ايدك جوه ودانك. لما تحط ودانك على ايدك وترفعها ودانك مش هتاكمت حاجة الى الداخل. حنما هتتغسل من بره تباهمني او لا? ودنك لما تحط فيها مية بتعمل عش الغراب وبتعمل مشاكل جوه وبتعمل قضيته. وضع الماء في الاذن ده وحش جدا. ما تفكروش ان غص الجنابة. يعني معناها ان انا كف مية وحط وداني اطلاق. ده كلام فارغ محدش قال بيه. انما اغتل ودانك من برة. بني ايدك مية ومشيها على ودانك كده اهو. رايح جاي. ان كان ولا بد يبقى اصباعك وهو مبتن. تحطه كده في الصناح كده اهو. وتلفه مرتين. انما تملك كفك هو انت هي ايه ايه ايه? تسرع. ايه? وبعدين كل ده بيعمل بلاو. ده السمع بيضعف. زكات المية مثلا شديدة البرودة او شديد الحرارة اتضل نفسها تتأثر. وما امر الله بذلك. لا ضرر ولا ضرر. استنشاق رضوء على قدك ما تشدش المية جامد عشان ما توصلش الى الحلق. ما تبلغش في الاستنشاق. يا دوب بس كده تاخد جرعة بسيطة وهوائية وبعدين بسرعة تروح ايه? نافض المية اللي انت خدته. فلو بالغت فيه الاستنشاق وانت صائم. فعليك القضاء لو وصل الماء الى حلقك وانت الذي بالغت فعليك القضاء لان انت اللي تسببت في هذا انت المتسبب في هذا هو <تصفيق> الشرغيه ايوه القضاء والتفطر ده تلبس بالماء استاهلوا <تلازم> تلبس <تلازم> اذا كنت حتبتلع منه شيء لا مش هبتلع منه بسجلت ده شيء مكروه لانه لما سوى الام احمد بن حنبل عن المطمضة لما احمد بن حنبل لما قالوله واحد يا فمطمط ويتلزز بالماء قال الذي اراه ان يرش الماء على صدره اولى. شوف عشان تبعد عن المحظور يعني سد الزرائع. يعني تبعد عن الباب اللي يجيلك منه ريح. يقول لك بدل انت عاوز تلزز بالمية وعاوز ترطب جسمك. رش على صدرك معلش. انما تحط الماء فوقك لك. فكرة امام احمد فكرة طيبة. عرى ان يضع الماء على تطريه او لا. فاللي عايز يرتب جسمه كانت دو حر. نحمد الله ولا شكور. لا المسألة محتاجة الى مضمضة ولا محتاجة الى رش مية عالسدر. الحض الله عز وجل. ورحمة الله بالعباد. لماذا تتمنع على حرض الواء? عشان تتقطع من مية تشوفوا حلوة ولا مر. هتزدى بمية مرة? مضى. احنا قلنا الماء لا بد ان يكون مطلقا لا تغير فيه طعم ولا لون ولا ريح السنة بتخدم الفرد انت بتضع الماء في فمك حتى تجرب طعمه ان كان حلوا او مرا لان الوضوء بالماء المر او المتغير لا يجوز وبتشم المية عشان تشوف ريحة المية مضيفة ولا الماء فيه نجاسة او فيه قذر او كذا بتغسل ايدك قبل لكله وانت باصص المية عشان ترى لون الماء. بعد ما تتأكد من لون الماء وطعم الماء وريحة الماء خش على الخرض بقى وتغسل ايه? وشك. يبقى هتحط على عنيك مية انت ضمنها اربعة وعشرين قرام لونا وطعما وريحا وتبقى ازا كان المية فيها حاجة من الاول بدل ما تغسل بها عنيك وتغسل وشك هتعرفها من اول وتستبدلها بماء ايه? اخر. الفكرة من ان غسل اليدين يجي اولا ثم المضمضة ثم الافتنشاق وهي سنن ثم بعد هذا ندخل على الفرق لان السنن خدمت الفرق لان لو كناش اضمضة واستنشاقنا كونا يغسل مش نطمية مش نظيفة كونا توضع مش نظيف والسؤال بيقول ايه هو غسل وشه ثم اراد ان يغسل يديه الى المرفقين يعني يغسل الدراعين يغسل يده تاني من اول الاصابع لحد المرتقين ولا يبتأ من اول الكوعين من هنا هو لحد المرتقين. الامام ابو حنيفة بيقول ان الغسلة الاولى لليدي كفت عن اعادتها فلا تعيد غسل اليد مرة اخرى بعد الوجه بل تبدأ الغسل من عند المعصة. من مطرح ما بتلبس بايه? الساعة كده. لان الحتة الاولى دي اتغسلت في الاول. ده رأي الامامة وبحليل لكن رأي غيره يقول لابد ان تعيد غسل يديك مرة اخرى من اول الاصابع الى المرفق لان الاولى غسلت بنية السنة والاخرى تغسل بنية الفرض وفرق بين نية السنة وبين نية الفرق. يبقى انت بعد ما تغسل وشك اما انك انت تبدأ تغسل يديك من اول اصابعك الى المرفقين. ويبقى ده على راي الكل اذا انت غسلت ايديك من عند الساعه وقلت ما يديت غسلت قبل كده يبقى وضوءك صحيح على مذهب ابي حنيفه وعند غيره يقولوا لا ما ينفعش يبقى الاولى انك انت يعمل برأي للجميع وتغسل ايديك من اول الى المرفقين ان شاء الله الله بعد قد اذا قطع الماء وانت تتوضا فهل عاد الماء قبل ان تجف اعضاء وضوئك ولا بعد ان جفت اعضاء الوضوء ما في حالات المياه لو اتقطعت ثلاث اربعة دقايق وكان الجو معتدل يبقى اعضاء الوضوء ما جفتش يبقى تكمل وضوءك وتبني على اللي فات وما تعدش الوضوء من اوله لكن اذا فضت المياه مقطوع على المدة ولا ساعتين. انا كنت غسلت ايه الوجه وفضل اليدين والرأس والرجلين. وطروح تكمل من اول اليدين. الاولى ان مدام اعضاء جفت وطال الزمن تبدأ الوضوء من اولوك دي. لكن اذا اضعت لمدة عشر دقايق ولا خمس دقايق وانت لسه وقت مستد. وعليين جد. لا تكمل وضوءك وما تبدأش الوضوء من أول طب لو نسي عضو من اعضاء الوجوء ما غسلوش. ابتكر بعد مبقى. يرجع يغسل عضو بس ولا يتفضل الدين. اذا نسي عضو من اعضاء الوجوء فهذا العضو الذي نسياه اما ان يكون فرضا او يكون سنة. اه. تسكت انت وانا هقول لك مين? احنا <تصفيق> <تصفيق> ولا معي. اللي نسي عضو من اعضاء إما أن يكون ما نسيَهُ فرضًا وإما أن يكون ما نسيَهُ سنة فرض زي إيه زي غسل الوجه وزي غسل اليدين إلى المرفقين وزي مسح الرأس وزي الرجلين سنة زي المضمضه والاستنشاق والحاجات دي فإن نسي سنة فعلها وحدها فقط نسي مضمض مض يرجع يروح مضمض مض وخلاص نسي يرجع يروح مستنشق بنية اتمام الوبوء كنت لكن نسي ان يمسح رأسه. مسح الرأس ده فرض. يبقى يرجع يمسح الرأس ويغسل ما بعده للترتيب مراعاة لترتيب الاعضاء. يمسح الرأس ويغسل ما بعده ليه? للترتيب. فان صلى صلاة بهذا الوضوء الذي نسي فيه فرضا اعاد الصلاة مرة اخر. لان الوضوء باطل. استدام الوضوء باطل يبقى الصلاة باطلة. يبقى هيعيد الصلاة ويعيد الوضوء. اما ان صلى بوضوء نسي فيه سنة او سنتين. لا يعيد الصلاة. وانما يفعل السنن لما يستقبل من الصلوات. انما اللي فات فات خلاص. كل في مسجد الفتح بك النهار وبعدين. كان من ضمن اللي بيسمعه قدرس السابت البطل بتاع النادي الاهل سابت البطل جيه بيقول لي يا شيخ انا رايح امريكا باين ولا مش حالف ايه المانيا المانيا مش حالف الوقت هناك بيطول جدا والشمس معرفش بتطلع قد ايه والليل بيجي شوف. وحكاية كبيرة كده يعني فقلت له يعني شوف اقرب بلد اسلامي لكم هناك اقرب بلد اسلامي من الدول الاسلامية شوفها بتظوم ازاي وعليك ان تصوم على نظام اقرب بلد يليكا بالبلاد المسلمين. وعلى كل حال بدأ من تثابت البطل تبقى تصوم في الوقت الضايع. <تسعر الله رحيح> اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن.